خمسة وعشرون. استمع إلى العبارات الآتية وأعدها. نحن أحد عشر طفلا. نحن اثناعشر طفلا. علم واحد. معلمان اثنان. ثلاثة كتب. خمس كرات.